Thank mm -hmm. you. لفسيا افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى السيد الورى لفسيا افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى من ورائهم ختمنا نبين الكرام جميعهم حبيبا اله العالمين بلا امرا هُوَ الَّذِي رَبِّي وَتَنزِيلِ الْقُرْآنِ عِصْمَةً مَنْ غَوَّ أَتَاهُ أَمِينٌ اللَّهُ يَدْبِرُ Və qanə lirəb lərşi yağmudu fə hiraf wə əsrəb bihələ rəbb lərəzim ilə lələ fə subhəna mən əsrə ilə dəqdim və ql həzrət məqədəm mərküqə əlqəd rəqəd qədiyəm və dəqədəm qəldəm qəldəm qəldəm qəldəm رسول اللهه نَزيلكم على فبِك جض فَة والج حب رسول الله إ يق فهير ضعيف لا أطيق تصفرا <تصفح> حبيبي رسول الله إني سليلكم والرحيم يدري بنا كل من درا حبيبي رسول الله اني جسطكم في مر بعنا رسول الله قادتهم فرقه مضلله ليست لنور الهدى ترى انا منبره فسنح لنا ودعه لنا ان يفيثنا ويرحمنا ان المعيشه تكدره جدب و وقحت الفتنة و وجور ولاة الصقل كل في العرو فصنحه تعالى يبدل الجدب والغلاء بخسب ورخص في المدائن والقرى ويصلح أولاد الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام يا رب يا رحمان اشفع بنا رسولك فينا واكف من جارات واجتراء ولا تبقنا يا ربنا عرضه له وهدفى مرامي كل من خان وامترى وخذ بنا واشينا إلى الحق والهدى واختم لنا بِالْخَيْرِ إِنْ أَزْمَعَ السُّرَى فَإِنَّكَ مَوْلَانَا وَإِنَّكَ رَبُّنَا وَسَيِّدُنَا وَالْقَسْلُ فِي كُلِّ مَا عَرَى صلي على روح الحبيب محمد كل ما بارك شراه مع وتمت وفاق الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود معدراً وتمت وفاق الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود mu'attirama ya rasulallah